طبعا عندما علم أننا نعقد مجالس السماع صلى الله عليه يعني اغتبط بهذا كثيرا وتمنى لو أنه كان في مصر ولا يعني يمر عليه مجلس أبدا إلا سمعه لأن سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بركة بعد شكرين للشيخ ونسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يختم له الخير وأن يبارك في علمائنا إن شاء الله سنقرأ اليوم كتاب الإيمان الإيمان نسخة الإيمان البخاري وحتى تتوحد النسخة احنا جبنا النسخة الأصلية النسخة السلطانية اللي هي مصورة على نسخة صرف الدين اليونيني صح نسخ صحي البخاري على الإطلاق ولعل إن شاء الله في مرة قادمة أشرح لكم من هو اليونيني ولماذا صارت نسخته عمدة بالنسبة للمسلمين في مفعلة النسخة البخاري رحمه الله فإحنا جبنا النسخة تعسير البخاري بأرخص الأسعار التي استطعنا أن نشتريه بها حتى نوفر لهذا الجمع هذا الكتاب الحاجة الثانية اللي علي أن نبه عليها حتى نتبع طريقة سلفين القدامى في السماع لا أريد أن أضغط بس عشان التنبيه كان من عادة العلماء أنهم إذا قرأوا مجلسا دونوا تاريخ المجلس يعني نهارده مثلا الجمعة يوم كذا من شهر رجب تمام في مسجد شيخ الإسلام بتيمية والقارئ فلان وكان وكنت أنا أسمع لأن الطريقة دي اسمها العرض العرب طريقة العرب للعلماء النساء وأبي داود وغيره كان يقول فلان قراءة عليه وأنا أسمع دي لي طريقة العرض عرض القرآن بالضغط فدي نقرأه بطريقة عرضه لو أنا الذي قرأته الكتاب سمع من لفظ, من لفظ الشيخ القارئ فنستخدم طريقة العرض في سماع هذا الكتاب فانت عندي اخر حديث مع اخر حديث تقول انتهى المجلس رقم 2 مثلا المجلس الثاني بحضور مثلا فضيله شيخنا الشيخ عبد الرحمان الخالق يوم كذا في مسجد شيخ الإسلام ابن تيميه بمدينه كفر الشيخ بمحافظه كفر الشيخ تثبت السماع تمام ولا مانع اذا كان في حد من اخوانك المقربين ان تكتبه في الايه في في السماع تمام ي... لابد أن يكون عندك نسخة النسخة اللي بيقرأ منها القارئ لازم يكون هي النسخة الموجودة معاك طبق الأصل لأن صاحب بخاري اليونيني عمل إيه؟ جمع كل الزيادات الموجودة في النسخة المعتمدة وجعلها على همش النسخة بتاعتها تمام؟ وأقرأ أصح الروايات الموجودة لصاحب بخاري وجعل الفروق على الحاشية تمام؟ فهذه النسخة نسخة متقنة النسخة السلطانية وراجعها أساطين أهل العلم حول أكثر من 15 عالم في المذاهب كلها مثل الحنفي الشافعي المالكي الحنبلي كل الأساطين دول هم الذين راجعوا هذه النسخة فلذلك أنا أقول لكم أحرصوا على شراء النسخة لأننا لم أجد بكل أسف إلا 320 نسخة فقط ويعني ان اضطررت إلى تصوير النسخة مرة أخرى فسأفعل إن شاء الله عز وجل يعني كل واحد يحرس على شراء نسخته نصل فيه نوع من العجز إخوانا بس يخبروني بحيث إن انا أنا أصور بعض النسف حتى نستوفي العدد كامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من قراءه صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في يوم الجمعه في يوم الجمعه ال21 من شهر رجب سنه 1434 الموافق لل31 من الشهر الخامس من السنه ال13 بعد 2000 الميلاديه بعد صلاه الجمعه في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه بكفر الشيخ بمصر قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيدوا الله الذين هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا ايمانا وقوله ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون فزادتهم ايمانا وقوله جل ذكره فخشوهم فزادهم ايمانا وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان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 وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدة وقال ابن عباس شرعة ومنهاج سبيلا وسنة باب دعاؤكم إيمانكم حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن قالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال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 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر من العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة فرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حدفنا آدم بن أبي إياس قال حدفنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو محاوية حدفنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الاعلى عند داوود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه هذه معلقه هذه معلقه يعني قال ابو عبد الله و امام قال ابو معاويه ابو علي معاوي الطري هذا لم يذكره دي تنبذ بيان البخاري لا هم شيخ احمد وبعدين قوله ايضا وقال عبد الاعلى عند داوود الوبنبهندياني برضه دا من المعلقات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 فمن وثأ منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوطل في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عثى عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك باب من الدين الفرار من الفتن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن لأبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن, يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجلال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم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 فقال أو مسلمة فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنة فقال أو مسلمة ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار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 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَنْبَسُهُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ بابٌ وَإِنْ طَائِثَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَن حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حمال بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحمث بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت هذا الرجل علينا بطر ذاك أنصر هذا الرجل يعني فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال مقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه باب ظلم دون ظلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت, لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمر بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتذب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية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 قال زهير حدثنا أمو إسحاق عن البراء في, في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيه فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم باب حسن إسلام المرق قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسال أخبره أن أبا سعيد من الخدرية أخبره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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها باب أحب الدين إلى الله أدومه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني ابي عن عائشة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 ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبانو حدثنا قتادة حدثنا أنس عن نبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طالق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال يا امير المؤمنين آية في كتاب الله تقراونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي ايه قال اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه نزلت والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعه باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن, عمه أبي سهيل عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل رجد ثائر رأسي يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول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 بئس سؤالي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والاحسان وعلم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جبريل عليه ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دين وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفي عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه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 قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تتم تراه فإنه يراك قال نت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت, الأم إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهمي في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر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 باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل رئيم ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد ونية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 حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة حدث من حكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاصل بل حكم ابن نافع أبو الإيمان أبو الإيمان مغربين أكثر من مغربين في أول موضع قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن ناري هذا كان الكنية والإيه والإسفر ثم رأى ذلك هو بالخيار إما أن يقول حدثنا أبو اليمان وإسفر وإما أن يقول حدثنا الحسن الحكم ابن ناري لكنه بكنية أشهر والبخاري عادةً لنما يذكره بالإيه يذكره بالكنية وشيخه الأشهر والأكثر بسحر البخاري إنما هو شعي بنالي حمسة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 فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل انتهى المدس أبو النعمان الخافر شيخ للإيمان في هذا الكتاب وهو محمد بن الفضل ورقبوه عالم رقبوه عالم هيجي لك برضه احيانا حتى سنه عارف يبقى محمد بن صبري كنيته ابو رمضان وهو شيخ متخله في داخل المخيله رمضان متخله من حديث ما حفظه وما لم يكتب قوله قول هذا استغفر الله العظيم